الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى عن من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يحبك الله تعالى فلا مضل له ومن يغفل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الحديث فالي محمد صلى الله عليه وسلم تشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة من بدعة وكل بدعة من بلالة وكل ضلالة في النار من الأمور التي توقع الخطأ في فهم الأحاديث النبوية هي أن يتعارض حديثان في الظاهر أو كل أن يضمن العالم أن هذا الحديث معارض بحديث آخر أو بظاهر آية القرآنية وهذا من أشكل الأجوال وهو اعترضوا الفهوم حقا أن تتعارض ظواهر الأحاديث لا أقول تتعارض الأحاديث فإن ما من النبي عليه الصلاة والسلام لا خلاف فيه ولكن ظاهر هذا الحديث قد يعارض ظاهر حديث آخر إذن الآن ليس عندنا جهل بالنص فهذه نصوص بينة واضحة أمام أهل العلم وليس عندنا نسيان، ولا عدم اعتقاد صحة الحديث بل هي أحاديث صحيحة وحيانا تكون أحاديث نبوية وآيات قرآنية لماذا تختلفوا فتاوى أهل العلم مع وجود النصوص تختلفوا أفهامهم في الجمع بين هذه النصوص أرجو أن يفهم هذا وأننا إذا تكلمنا في مسألة العلمية بحكم خالف هذا الحكم ما يقوله فلان من الناس أسبق الأشياء إلى الناس أن يقول هو فلان لا يعلم النص فهذا القول ماذا صنع؟ حصر أسباب المخالفة كلها بسبب واحد وهو ماذا؟ وهو الجهل بالنص. كل ما تثفي فتوى بالحديث يقول لك فلان لا يعلم هذا الحديث وهذا من الجهل الذي ينبغي أن ننشر في الناس العلم حتى ينتهي أسباب المخالفة الكثيرة أوسع الأجواب الباب ده فيها جهة صحيح؟ يعرفه العالم وأعلم صحته لماذا لا يفتي به لأن في حديث أخر يظنه يعارض هذا في ظاهر آية من القرآنين واضح لدرير واضح طيب كما قلت ابتداء وسأظل أقوله إلى أن ألقى الله عز وجل إن شاء الله ليس هناك هدى إلا في الكتاب والصنع حتى الغدى إذا أحببت فهمه بل ترجع للسن سنة واضحة في غاية الوضوح ولكن تحتاج إلى رجل يعظم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم الشيوخ يجعل الناس يردون النصوص عصبية الشيوخ وهذا كما قلت من كثرة الملازمة سنة عشر سنوات عشرين سنة يسمع شيخا معينا ما الذي يحدث تحصل له في هذه النص على خلاف فتوى العالم يطرح النص جامل طيب كيف نرد هذا ان احنا نعيش مع السنة ولهذا أقمنا بعض الله دار الحديث ليه يبقى شغلك مع السنة صباحك ومساءك مع كلام النبي عليه الصلاة اما الذي تتقلب في الكتب بين البخاري ومسلم أبي داود والنسي والترمزي تصح من دومك على قال رسول الله وتنتهي على قال رسول الله إذا مر عليك زمان حصل عندك تعظيم وتوقين بارد تصل أقوال الشيوخ بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كزبد يذهب جفاه أو كما يقال ضغط عين في فلاة لكن هؤلاء جميعا يقل محفوظهم من السنة فحينئذن عندهمش ما يستجلب التعظيم والتوقير في هذه الفتن والنهل المسيحة فالمحب المعظم ثم المتدبر يقرأ قراءة مهتدل لا شك أن الله عز وجل من رحمته يهديه قال لما تعرض كيف نقضي هل نقضي حديث على آخر ولا نحاول الجمع بين النصوص في صحيح البخاري ومسلم. وغيرها. من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال وروى هذا الحديث أيضا ابن عبد الله أنه رأى حلة سيارة تباع عند أبواب المسك وفي هذا دليل على جواز البيع والشراء أمام المساجد ناس البيع أطول هذا تنزل حرج فيه رأى حلة سيارة تباع عند أبواب الناس الحلة السيارة هذه من الحريف فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريتها لتلبسها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه وفيه دليل أيضا على التجمل بالجمعة وأن تخص بحياب ممكن سلطة قيمة جلبيه جلبية يوم الجمعة تخص بمزيل زينة يوم الجمعة وكذلك المناسبات كل وللوفد إذا قدموا عليه لا حرم أن تبه في مناسبة ومتنبس الأولاد الرجل يلبس كاستقبال عالم أو زيارة عالم أو مناسبة ونحو هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة إلى حكم لبس خلة الحرير حرام أم حلال؟ إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتته خلاله أرسل بها إليك بعض الملوك فأرسل بها إلى عمر وإلى غسامة وإلى علي رضي الله عنه جميل فأما علي فنبسها وأما عمر فجاء بها فقال النبي أن لعلي إنما بعثت بها إليك لا لتلبسها والرواية الصحية مسلم فنضب علي وديت سأتي لها تفصيل. إنما بعت بها إليك لتشققها قمرا بين النساء قمرا، وأن عمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت في خدة عطارد ما قل ثم بعت بهذه إليك قال ما بعت بها إليك لتنبسها عند النساء ولكن لتبيعها أو لتكسوها وفيه دواز. بيع الحدية وإهداءه، وأن المشهور عند العوام الحدية لا تباع ولا تغذى هذا خطأ، وهو مخالف لهذا النص الصحيح لتبيعها أو لتكسوها فتساها عبر آخر له مشكلة في المجرد. فهذا الحديث فيه الأحاديث التي ظهرت في وكيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النصين جمعا واضحا لا لبس فيه ولا غمٌ. وأشرح أشرح هذا يكون يعني أبلغ في كذا النص المانع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلافه هذا مانع أم مبيح مانع محرق. ده النص الأول النص الثاني ما هو أرسل بيه النبي له فبعث بها إليه النص ده ماله مبين انت ده عنك جمع النبي الان الى الان ان الصم ظهر هم التعرض ان اهو كثير من النصوص في الشرعي هكذا نص فيه ان النبي امر او نهى والاخر ان له فعل فرسال النبي لو لم يكن عندنا جمع النبي كيف كنا سنجمع ها؟ لو ما عندناش كلام النبي يعني عندنا الرسول كان في ممكن بعض الناس يجمع فايز يجمع يقول النص الأخير ها غلط مبيح نسخ الأول أو يبقى هنا كراه التنزيف تحرير مش عارف إيه لكن النبي لم يفعل هذا أول شيء ألفت النظر إليه الرؤوف حديث عليه فغضب هنا النبي لم يسمع الكلام عليه أول مرة غضب ايه معنى غاضب؟ ما هو فيه كلام سابق في كلام سابق ان الحرير حرام على الرجال وانما يلبس هذه فلبس عليه بعد ان ارسل لها النبي عيش في السلام لماذا غضب؟ ما احنا فيه فعل النبي هذرت عندنا نصوص ثابتة ان الحرير حرام على الرجال ماشي؟ ارسل النبي الى عليك ماذا فعل عليك؟ ايه معنى لابس؟ فهم الإباحة مش كده برضو؟ أرسل إياه النبي فهم انه ده مبعا لبسانه وغضب النبي لماذا؟ لأن علينا لم يتمع لأنه ليس هناك ناس كان المفروض ان يفهم علينا اليطالب مدام عندنا نصوص تحريم ان الإنسان لا ينسخ الأول مدام الفعل يحتمل حالتين حالا هي النص السابق وحال نجمع عبيلاتهما كيف يوفق؟ خذ بامج بس أنا بس عشان بس نفهم ما هو ده مدخل العلم ده اللي اللي يسموه ايه؟ انك تدخل مفتيح العلم ماشي؟ بس وقت معك مفتاح من ايه؟ احنا عندنا الحرير ك... كنبس من يلبسوه؟ نساء يلبسوه الرجال يلبسوه؟ نعم يبقى النساء يلبسوه والرجال ايه؟ نعم طيب النبي لما أرسل الحلة الحل دي ينفع بيسووا النساء ولا لا؟ فلما عارينا الطالب يفهم أنها للنساء يبقى عملا بنص واحد ولا بنصين؟ عملا بنصين؟ من بس هو لأن الحرير حرام وأعطاه النساء يبقى وظف فعل النادي وظف كده؟ فلذلك غاضب النبي لأن لم يفهم هذا. مادام أنا أصلت بها إليك وفي البيت من يجوز له هذا والتعارف به حرام سارق. احمل هذا الفعل على من يجوز له. واضح فالغير واضح بين الكلام فالراضب عليك ونفس الكلام قدمه لمن لعمر ما أرسلت بها إليك لتلبسها طب ليه من أرسلت إليها؟ لأن فيه واحد واثنين وثلاثة مما يجوز فعل واضح فالغير واضح عشان كده يمثل إحنا بنستفيد إزاي؟ بعض الناس افتاحوا محلات إذا هي لبس الداخلي بتاع النساء مثلا أو جيبة قصيرة طويلة مش عارف. هل يجوز بيعه هذا؟ فهلا نشوف الحال دي لو يجوز نستعمله المرأة داخل البيت يبان تبيع ولا حرام؟ في أشياء حرام خارج البيت وداخل البيت يبقى لا تبيع. في أشياء يحرم على المرأة الخروج به وجوز المرأة ايه أن تلبسه في البيت يبقى يبان تبيع. بدت في حالة الأحالات إن خرجت فيها المرأة يبقى المشكلة بتعت المرأة واضح إلا إذا كان في قرينة إن المرأة صدقت به أنت بتبيع جيبة مثلاً. لغايه الرق هو اللي جاي لك عليا انا يبقى مش ازاي دي مصنعه انك تاخده بيها لكن ما انا لابسه القف خمار وانت بتبيع نفسك شرفات لبس قصير طويل لازج على الجسم معاك لانها من الممكن ان تلبس هذا لزوجها بدا هناك حالة تدوس يبقى البيع والشراء حلال ووقف الغموض يبقى النص ده تحفظه لكاننا النبي علمنا كيف نجمع عندنا نص مبيح اللي هو يلبس الحرير ما خلا خلا جاء نص النص الحافظ وجاء نص المبيح اتصرف ازاي مع المبيح افهم بس ان احنا ندخل في داخله في خلاف علماء عشان ما ان ناكلش بعضه افهم بس النص الاولاني يحدد ولبس الحرير على الرجال النص الثاني المبيح النبي حكيته اتصرفت فيه ها حمله على حالة لا تعارض الحديث الأول. اللي هو هذه الإنسان اللي بنتاحه واضح اللي هو ما هي. فإذا تعارض حديثان نحاول أن نجمع كما جمعنا الأول على الصلاة. لكن أغلب الجمع بيكون يبقى تاني يروح دخل على الس الأول يبطل دلالته. النبي لم يبطل دلالة الأول لكن حمل هذا على حالة وهذا إيه؟ فالبدأ بيحصل فيه إشكالات كثيرة. وسنبلغ له بعض الأمثلة لكن ما مثال اليوم لعله يعمل أشهر الأمثلة في هذا اللي هي سألت الشرب من قيام الإنسان يشرب وهو قائم أم لا قد بالك هو النصوص الحاضرة المانعة عندك نص نص قد بالك بس من دلالة الفاصل وهذا في صعيدة مسلمة زجر عن الشوق قائمة زجر وهذا من حديث يانس ومن حديثي أمي سعيد زجر عن الشرب قائما طب زجر دي معناها ايه اش بقى سيبك انا عاوزك تخليك بورنا مهارة زجر دي ما معناها شوف بقى صحيح نفسك ايضا زجر النبي زجر ان تصل المرأة بشعرها شيئا زجر أن تصل المرأة بشعرها شيئا فبوصل الشعر إيه حكمه هذا ليس حرام بس هذا من الكبار لعنى الله الواصلة والمستوصلة يبقى زجرة حلالة لحرام لحرام حرام حرام وهنا قوله أن تصل المرأة بشعرها شيئا كي يجب أن في العمور يعني المرأة شعرها شعر صناعي حرام. بقماش زي بعض اللي ساعات تعمل شعر البنت بطيره وتربطه وتسيبي جزء من القماش يتدلى هذا وصف لا تصل شعرها بشيء لا بشعر ولا بخيوط ولا بغير ذلك والعلماء يقولوا ان هذا الرموش الصناعيه اللي الخطايا المره بقت كتر واخد الرموش الجارحه <تصفيق> خد بالك فهذا من الوصف وفي مصر أيضا وغيره من حديث أبي الزبير عن جابر قال سألت جابر عن, عن ثمن الكلب والسنون سألت جابر عن ثمن الكلب والسنون اللي هو ايه القط فقال زجر النبي عن هذا زجر فزجر عن ايه عن أخذ ثمن الكلب طب زجر اللي ثمن الكلب دي يا ترى كيف شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل ثمن الكذب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي يبقى زجر غير معناها ايه لا يحل اهو ده من الكلام النبي لا يحل ثمن الكذب يبقى سجم عن الشرب قائما يعني ايه ها لا يحل الشرب قائما دي فتوى ايه فتوى نبوي مش فتوى من الشيو فتوى نبوية هون ده معنى زجرة وفي بعض الأحاديث قال ثمن الكنب خبيث ومهر البغي خبيث يبقى زجرة يعني لا يحل وكمان من درجات الحرام درجة كبيرة من جوب الأحاديث التي فيها كلمة زجرة يبدأ أول نص حاضر ورق فالغير هو محر ورق قوة النص زجرة يعني لا يحل وشوف زجرة انتصر المرأة ومشعرها عليها سيد حتى اهتفهم ايه معنى الكلمة النص الثاني قال لا يشربن احدكم قائما واضح ما نقوله لا وفي الحديث اذا اهلتكم على السيد فاجتريبوه اجتنام كامل لا يشربن احدكم قائما فَمَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ قَائِمًا فَلْيَتَقَيَّ طب التقية ده معناه ايه؟ بحشوف الإقدام ما يرمانا خلينا بس أنت لما أقول لك هنا الشيخ فلان بيقول لي يوني من القيام. وانت طبعا تحب الفات والي لما كيف مش عشان السنة عشان تترايح نفسك أنت حابة كلها وانت قائم فتميل إلى هذا وتنسى أنك من لان النصوص من فلراحة نفس. مش كل شعر والأنجس على الأرض بطل نذهب وشائف بأي وجه يرتجح أنت ترتجح بالهوى بالغالي لأن الدروس تتكلف هاي كل شوي هادك بويت ما يديس فتح الثلاجة لسه دي ما يشرب ولحم لله وابن عسمني يقول وشكات هل أنت قمت الفتوى للأدلة وأنا دي بتريح نفسي كل ما بفتح الثلاجة أصب واجس على الأرض فلما نسأل يكلفون لي أن يتقي. شوف الإنسان يا كيف يعني يفرغ جهده ويتعنى لو لن يقول هذا حراما عظيما كمان ما يتخلفش الإنسان ده حرام عرضه لما يجرع كتبين الماء الذي شربته إلا عقوبة لك يبقى ده مصر لا يشربك من قائما في نص ثالث وهو مهم ودقيق أن رجل شرب قائما عند المليل يبقى أنت معك إيه؟ عندنا كده الغاية الآن سنة قولية. مش كده؟ زجروا على الشرب قائمة لا يشربان لنا حدث من قائمة. اللي جايزة سنة ايه اهو. حاجة شفر آه النبي. شرب رجل قائما عند النبي. يبقى لما يكون الشرب من قيام ليس حراما. يبقى نبي يتركه ولا يعلم. لبي يكون ليس حرام. لبي الشرب من قيام حلال. واحد شرب قائمة عند النبي. ده يعمل ايه؟ يعني على سبيل المثال أنت تعتقد أن الشرب من قيام جائز فإن شرب أحد قائما تأمره وتنهى لا طب تعتقد أنه لا يدود تعمل إيه تقول ليه شربت وفلان يقول وفلان يقول فشرب رجل قائما عندنا فقال لك أتحب أن يشرب معك الهم قال لا قال فإنه يشرب معك الشيطان يشرب معك شر منه الشيطان يشرب معك الشيطان واضح بدأت الواضح طيب في النصوص المبيحة أن النبي شرب قائم ليش غير كده نكتب هذا الشراع يا رجل قائم الفسكت لا أنه هو شرب قائم أن النبي شرب شرب قائم النص ده رواه علي وابن عباس ابن رواه عباس رواها عاصم الأحوال عن الشعبي عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم زنزر قال عاصم وده رجل خان قال عكرمة في صنع اليداود فذكرت ذلك العكرمة فحلف والله ما تعب يبقى أنك الرجل مين رجل بن عباس في البخاري قال فحلف عكرمة ما كان يوم إذن إلا على باعيره، يعني عكرمة يقول أن الرجولة يشرب قائمًا لأنه كان واقف الجبل، واضح هذا واضح؟ فعاصب عن عكرمة ذكر الرجولة يس بن عباس أن الرجولة شرب القائمًا، فحلف عكرمة أن الرجولة لم يفعل، ليه؟ فحلف ما كان يوم إذن إلا على باعيره. يبقى كيف عشرة مخائماً دي رواية بيه؟ رواية بن عباس ورواية علينا الإيطالي أن النبي صلى أتى زمزم فشرب خائماً ابن عباس، ابن عباس، ابن عباس أتى زمزم فشرب ايه؟ خائماً اللي يأخذ المخالف لنا نحن هنركز عليه يبقى هذه نصوص حاضرة وهذا نص مبين أول شيء من غير الجام أن جمعت من الكبار ده الشيخ المعتمين نفس الشيخ الباذئ بيقول لك الشرب من قيام جائز جائز ليه ها قال له يصل اتى ايه زمزم شرب القائم ده كلها خلاص بقى اديك راجل تنزيل كده ماشي فاهي نسال سؤال ودي الصفوره امام احرف المنع وبعدين حديث ايه طيب لماذا لا تقول الشرب من قيام مثل حوام يقولك لأن النبي شربة إيه؟ طيب السؤال الآن ما الذي وجه الجمع هذا الوجه؟ يعني ليه إحنا ما عكسناش؟ يعني ليه ما قلناها الشربة قائما؟ لأنه على الأصل ثم بعد ذلك لها من غير إحنا ما نجي إحنا مش كلمة شربنا هذا قام الجمع. لما نجي السؤال ده هل في جواب فاصل؟ ما انتعبت نصنا هون؟ النص الأول لا يشربنا أحدهم قائما. النص الثاني ايه؟ وبعدين انت دي شربت قايم ليه؟ تقول النبي شرب قائما يبقى انت نطقت الاحاديث ازاي؟ النهي في الاول وبعدين ايه؟ اللي الكلام ده الترتيب ده مش موجود في اي حديث احنا لو عكسنا فقلنا شرب قائما اولا ليه على اصل الاباحه الاصل ان كله حلال حتى ياتي النص بالتحريم النص الاول قبل الشريعة تشرب وانت قارب وانت جارس وانت نايم وانت زي ما ثم ينزل الشرع يحرم هذا ويحرم هذا الجمع لا أول أولى ولا لا أولى فرعا وهو دازي جمع في اتطحار في مشكل لآثار قال لك الشرب ده جار على أصل الإباح الأصل الأولى لأنك تشرب كما تحب لسه الدين داخل على الناس يبقى خلاص تشرب كما تحب وتأخذ كما تحب فشرب النبي قائماً على الأصل لأن الأصل الأشياء الحل ولا التحليم الأصل التحليم خلق لكم مات في الأرض الجميع. ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشروع من خيال يبقى إحنا لو عايزين نمتل ذلالة واحد يبقى نعمل إيه نعكس هذا أولى من الأصل أول قل ليس بأولى يبقى ليس كلامك أولى من كلام واضح والدبعين سوئيه تهمين يا أخوان أو لا؟ غير بس عشان تبقى فاهم في ناس يعمل ايه؟ يقول الدنس يطلع يطبع بضعك في بالفضائيات يوصل على الشيخ يقول لك نشربه من قيام الجهز وقول لك اهو اهو ازاي هو هو اكتبع ظنعت عن نبي على طول ولا وقول لك اهو طب الشيخ ماذا قال قال لك الشيخ لما يجوز. قال يجوز قالت لي ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما طب ما الحديث ده موجود عليك لكن لأن صدره يمر بالعصوية ويغلي يتحمل الشرح واخر اهو اهو ايه؟ العلم ليس فيه تنطع تسمع كلام العالم تعرف كيف أفضل إذا قال نفس الكلام المرضود عليه ما أتيك من الجديد انت ليه بطرت هذا الترتيب هذا الترتيب لا يمكن أن يكون جادس احنا هنجمع لكن الترتيب الطحاني لو قلنا أنه سبيل يبقى أسد من الترتيب الآخر بعد عندنا ثلاث طرق للجمع بين هذه الأحالين الطريق الأولاني اعتبار أحاديث النهي أولاً ثم أحاديث الجواز الثانية يبقى خلاص إذا كره التنزيل ده الجمع المشهور عند كثير من المشارك الجمع الثاني جمع الطحاة وما نحن نعمل ايه؟ نعتبر أحاديث الناهي أولاً وأحاديث ايه؟ الوجه الثاني أن احنا نجمع بين ايه؟ فنحمل هذا على حالة وهذا ايه؟ زي ما النبي عمل مع خطة عطاره لكن لو تصورنا أننا لن نجمع ولا مفر من الترتيب أي الترتيبين أولى أن الإباحة الأول أو أن الحص الإباحة الأول ليه؟ خد لأن التحريم إذا كان بعضل قوية زي إذا اللي أننا هناك حرام وزي إذا أشهر بأننا أحرم لكم قائما هذا التحريم القولي ينسخ بتحريم القولي لن يبقى النبي عاد الحظة مشاهدة تحريمة شديدة لعدة اقوال قولية منسقش ده كله بحديث فعلي يحتمل واحد اثنين وثلاثة وارمع فقوة احاديث الزجل والمنع تنسق بحديث قولي واضح او فعلي لا يتفرقه الاحتمال المسألة التانية وهي في غاية وهذه فصل النزاع ان قول النبي يشرب ماءة الشيطان ده خضر والأخبار لا يدخلها هالناس يعني ده ما يتغيرش لو تغير يبقى فيه كنه ده ما يتغيرش لو قال لا ان يجوز ان يكون الشراب لكن لا تشرب من قيام فإن الشيطان يشرب معك يبقى ده خضر زي أبولات في النواب لا يتغير لا ينسخ ويأتي نص إن أبولات في الجنل إن أبولات في الجنل. لا معنى الخضر أول الكذب. الأخبار لا يدخلها الناس احفظ المسألة بيه النبات يتغير ايه ينسخ الحب فيه تقاتل يبقى الواحد بعصرة ينسخ الواحد للنين أما الأخبار فلان في الجنة فلان في النار يبقى هذا لا يدخل الناس اللي يبقى الخبر مقودان يكذب واضح لغير واضح يعني مثلا جائز ان يطبع عليه في الوزراء فيقول قلت بالك اوه ان الرئيس مثلا او اي واحد في البدون يقول مثلا الدراسة تأجلت الوزير أجل الدراسة جيد ثم ما يجب بعد ذلك واحد يقول الوزير لن يرجل الدراسة يبال اولا ده ايه كذب الاخوار ما يدخلهاش بس ثم اكذب الظهر الرئيس المصري اثيوبيا يجي خبر تاني الرئيس المصري المنيزة من اثيوبيا وبالخبر اولا ده ايه فالنبي علّل النهي عن الشرب من قيام دعيلته لا تتغير. لان لما نكون اشرب بعد ذلك طب الشيطان فيه إما حلو. هو لما نهاك عن الشرب من قيام علّل دعيلته أن الشيطان يشرب معك. لما تيجي نشرب من قيام تاني عاوز حليس إن الشيطان ما بيشربش. وهذا كذب. واضح. طب النبي لما شدنا من قيام لا النبي لا سبيل للشيطان عليه وانت عارف كده ما كل واحد مع الشيطان إلا النبي أعانه في أسر يبقى النبي والله قصة لي فلا تنسى المسألة دي إن هذه العدة لا تزول، لأ لو عدل بعدة مستمر الشيطان يشرب معه عشان تقول يشرب من قيام بيجيب نص إن الشيطان لا يشرب وهذا يعني الخبر الأول كذب فالأخبار لا يدخلها الناس. طب لماذا شرب أهوه قائماً؟ لا سبيل للشيطان عليه؟ لا يشرب معه لكن انت يشرب برحت ويأجي معه يبقى احنا لما نحب نجمع نقول ايه؟ يحمل شربه على حالة تخالف ما أمر به او لها عام لما دي شد أوامر او دوائف فهم معين، ثم يأتي نص يخالف هذا احنا بتعمل ايه؟ بنحمل هذا على حالة نستثنيها من هذا الأصل العام، وأنا قبل الأجمع أبرد برضو مثال عشان تبقى أفهموا لكم فبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن لا يعد جر الإزار وجر الإزار في المطلق الإسلام لأن الإسلام ممكن ينزل لكعمل لكن الجر هذا عقوبته شبيل من جر إزاره بطرا لا ينظر الله إليك يبقى من جر لا ينظر الله إلى رجل جر إزاره بطرا جر إزاره ده مانع ولا مبيح مانع طب الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج يجر إزاره وفي أنه وقف على بالعبال ابن مالك فناد عليه فخرج عتبان يجره إزاره والنبي لا ينكر عليه يبقى حنا نعمل ايه في الجنة؟ بنعمل ايه؟ ان الاصل ده انما دي خرج يجره مستعجلا في ضرورة حالة استثنائية يبقى خلاص لا تعرض الله كذلك عتبان النبي لابد عليه فجع عتبان قام يجره إزاره ومستعجلا يبقى نجري في الله نحمل الله على حالة منطلعها دي والحال العلمان يسمون الضرورة أو المصلحة الراجحة الضرورة هو ايه؟ يعني المس الرجل للمرأة حلال ولا حرام؟ حرام طيب فيه ضرورة للمس الحرام ده ما ما يتلغيش. يستثنى منه استثنى منه ايه؟ الضرورة انت ماشي سيارة قلبك في الماء والنساء يقراكم والمره مره تصف يقول لا المس حرام لا دي تشيل المرأة وطلعها بره طب دي حاجه ايه حاجه ضروره اول ما الصحابه راجعوا سيب خراج فمش عارف تقول لها يشيل يجرح يبقى دي مصلحة راجحه واخد بالك يبقى استثناء من الاصل بتاع التحريم كقول تعالى حرمت عليكم الا مضر إبقى نحمل هذا ده الأصل وده إيه؟ مستثنى طلع مستعجب إبقى خلاص لا لأس وما نرشه ده منسوك فكذلك العلماء الكرام الشيخ شيخ الإسلام ابن تيريات وابن الخيب قالوا حديث النهل على ذا طب وشوفه قائما ابن تيريات ده أتى زمزم وفي جحام لم يستطع الجلوس فشرب قائما باستحام كانت فرق والناس مستحبون حول النبي يبقى يجلس في مشطه فشرب قائما لعوز الزحام حوله يبقى الاستثنى من التحريم ايه؟ الضرورة والمصلحة زي انت تشرب كل في الشارع الكباية ماتبوطة بسلسلة تعمل ايه؟ تجلب كل دير؟ اذا فيه استثناء يبقى الاصله ان يشرب الرجل من قعود طب هو القيام؟ لا لا حاجة. ننزله كما كان أتى زمزم من شركة دي بقى فيه ضرورة وفي مرة شرب من شن المعلقة وهي قائم واضح أن فيه عزوة ولا ما بيش شن معلقة وهي قائم زي بقى حنفية من دور الأعلى أو أو أو أو أو الشارع بقى كمية فانت بطام إن كنت بشرب أنت قائمة ده هذا سبيل الجمع ومن الجمع كده واضح ليه؟ ليه فعلنا الكلام؟ لا ينشف على الناس لأن الحديث النهل وجدناها قوية زجرة زجرة يعني لا يحل جدنا لا يحل دين دين؟ ها؟ من كلام النبي قالوا جيت الحديث ده ليه؟ لأن بعض العلماء يقولون أن من كيام المكروم يعني نقول زجرة النبي زجرة قال مرة زجرة ومرة لا يحل عبر عن هذا مرة بسجرة ومرة لا يحل بقى سجرة معناها ايه؟ لا يحل ومرة وجدنا النبي علل لعدات اللي يتزوله وهي ان الشيطان يشرب معه دي لك ده غيبة شربه من قيام نطلع وارض الشيطان لا يسرب معه مستفن وكذلك شرب من ماء زمزة لا ما بيأكل في البيت وشرب يوم الحج والحج زحامل شديد وزمزة بئر واحدة والشرب من زمزة من سنة مش شربه مزدح لأنه عافش، لا سنة بعد الطواف بالبيت كله بين عاوز يشرب سنة، إذاً التامي يقول شرب لعزل سدام يشرب من القيام يجلس بهذه الع الضرورة أو المصلحة مراجحة، لكن الأصح هو ماذا؟ الأصح هو الشرب من قرود ولذلك في القيم في زاد المعاد بعدما رصد بعض الأحاديث على حالها ذكر عدة آفات في الشرب من قيام. يعني حتى من ناحية الطب فيه مشاكل الشرب من القيامة وده لعن يبقى لمنعه لأن الشوعة لا يأتي إلا بكل خير يبقى إيه اللي خامل علماء يفتون في المساء اللي يختلفون إيه هو؟ فهم النصوص لكن نصوص أمام علم الدنيا فهم النصوص ممكن لا ينتفد الإنسان لذللة نص أو يحمل وجه على وجه بخلاف الآخر فمن أكبر يوجه التعاود بين العلماء هو إيه؟ فهم النصوص لسيما التي ظاهرها الإشكال أرجع أن أكون هذا المثال واضحا والعمدة عليه في كيفية الجمع ما ذكرت حديث عمر رضي الله عنه كل قوله هذا السلام الله العظيمة